يرد ذلك في حديث لا تألموا العلم لتباهوا به العلماء حيث تتنافسون ولا لتماروا به السفهة يعني يجادلوهم ولا لتصرفوا به وجه الناس ولا تخيروا به المجالس من فعل ذلك أفهى النار النار وربما جاء بأضوى أصحابي هذه العلوم المعرفة الله وطلبه والإعراضة ما سوى ولكنهم كاذبون ما غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس وطلب الاحترام ولأجل ذلك يتنزلون على رغبة الناس يقول بعضهم اذا افتيت هؤلاء بان الغنى حرام ازدهدوا في علمي ازدهدوا فيني اذا افتيتهم بأن حلق اللحام حرام احتكروني ولم, ي... ولم يحترموني أتنزل على رغباتهم حتى يكون لي مكانه مكانه بينهم إذا دخلت قاموا لي و في صدور المجالس و اخذوا يسالوني و يحترموني و يعترفون بمكانته فانا على رغباتهم هذا الذي طلب العلم ان يباهي به العلماء يفخر به ويصرف به وجوه الناس اليه ما غرضه إلا التقدم في قلوب الناس من, من الملوك وغيرهم حتى يحسنوا ظنهم به وحتى يترى أتباعه وحتى يعظموه بذلك يعظموه على الناس ويحترموه مثل ذلك إظهاروا الدعوة الولاية أن يقولوا هذا ولي من أولياء الله هكذا يدعيه بعض اهل الكتاب وكذلك أيضا يدعيه كثير من الصوفيه ومن اتباعهم ومن القبوريين ومن الفراميط الباطنيه ونحوهم هذا خلاف ما كان عليه السلف السلف يتواضعون السلف يحتقرون انفسهم ويذرونها السلف لا يحبون الفخر مع ما اعطاهم الله من العلم يقول عمر من قال انه عالم افا هو جاهل يعني زكى نفسه قال انا مؤمن اين اقول انك جاهل من قال انه مؤمن افا هو كافر يعني زكى نفسه ومن قال انه في الجنة فهو في النار ايه بمعنى انه اعتمد على قول يقوله بلسانه وليس ذنه عمل من علمات ذلك أنهم لا يقبلون الحق ولا ينقادون إليه تقوم عليهم الحجة تبينون إذا كانوا من أهل القبور أن هذا شرك ولكن يقولون إن لنا رتبة عند الناس فإذا كنا لهم لا تتبركوا أبي أهل أبي الأموات ساقطت رتبتنا نحن نعرف بالأدلة ولكن لا نأخذ بها بل نقول الآمة كونوا على ما أنتم عليه ادعوا تتبركوا به امتدعوا اعملوا بهذه البدع البدع الموالد وبدعوا كذا وكذا انوافقوا على ذلك لأن هذا ميلهم. ونحن نعلم نقول ان هؤلاء من الذين يكتمون العلم لا يقبلون الحق وهم يعرفونه لا ينقادون اليه يتكبرون على الذي ينصحهم ويجزي إليهم بالعدل يتكبرون على من يقول الحق خصوصا اذا كان دونهم في الناس لا جاء من يرشدهم أفإنهم يقولون هذا ساقط كيف نقبله لا نقبل هذا ولو أنه أتى بحجه يصرون على الباطل لماذا خاشة تتضرق قلوب الناس عنهم ويظهر الرجوع إلى الحق فيصرون على الباطل ويهتكرون غيرهم وإذا جاءهم من يمدههم قربوه وعظموه ولو كان من يدعوه لهم برياءه وإذا جاءهم من يخالفهم حقروه عند الناس وكذلك أيضا يعيبون كل من خالفهم يوجهون الطعون والعيوب إلى الذين يخالفونهم أحيانا يظهرون بأسنتهم أذن من أنفسهم انفسهم أنفسهم إلى رؤوس الأشهاد حتى يقول الناس هؤلاء متواضعون حتى يمدهوهم بذلك وهذا أباب من أباب الرياء أم الرياء أم من دقائق الرياء هكذا نبه على ذلك التابعون ومن بعدهم من العلماء أن هؤلاء قد يقول أحدهم أنا مبتدي أنا طويل أنا كذا يريد بذلك أن يمدحون ويقولون أنه متواضع يظهر منهم قبول المدى واستقلابه أنهم يحبون من يمدحون وهذا ينافس الصدق والإخلاص الصادق يخاف النفاق على نفسه يخشى على نفسه من سوء الخاتمة هكذا كان الصحابة أنهم يقول بعض منهم من أحد إلا يخشى على نفسه النفاق لا يقول انه على ما أعلى إيمان جبريل كذلك أيضا يخشون من سوء الخاتمة أن يختم لهم بسوء إن الأمار بخواتئهم الحاصب أن هذا في شغل شاغل مثل هؤلاء في شغل شاغل أن المدرسي واستشتانه من علامات أهل العلمين أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما يتواضعون لأنفسهم يكرهون التزكيه ويترفون المادة ولا يتكبرون على أحد قال الحسن البصري رحمه الله إن الفقه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المتواضع على عبادة الواضب على عبادة ربه هذا هو الفقه ولو لم يتمعن أو يتقعر في المسائل الفقهية في رواية قال الذي لا يحسد من فوقه ولو تفوق عليه كذب ما ولا يسخر من من دونه من الذين ما وصلوا اليه ولا ياخذ على علمه اجرا كل علم تعلمه لا ياخذ عليه اجرا وكل علم علمه هذا كذب رؤيه هذا عن ابن عمر من كلامه أهل العلم النافع كلما ازدادوا بهذا العلم ازدادوا علما ازدادوا توابع عن الله وخشية انكسارا تبلع له هذا هو العلم النافع يزيدهم توابع عن وخشية قال بغو السلف ينبغي للأهل بأن يضع توابع على رأسه توابع عن ربه يعني انكسارا بين يد ربه كلما ازداد العبد علما بربه ومعرفة تنبه ازداد خشية محبة وازداد ذل منكساره هذا آثار العلم النافع زيادة العلم تزيد بها الطاعات يزيد بها التواضع من ألمات العلم النافع يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهر والمده ويتباعد عن ذلك لأن الدنيا ظرة الآخرة يقول بعضهم عتيبت على الدنيا بتقديم جاهلا وتأخيري بعلم فقالت خذ العذر إذا الجهل أدنائي وأما أولنها فانهم ابناء ضارته الاخرى فالتباعد عن الطمع ونفوه والاجتهاد بمجانبته من علامات العلم النافع ومع ذلك اذا لم تشغل الدنيا عن العلم ولم تشغل عن الطاعه فانه لا ما من الاشتغال منها بما فيه مصلحة ونفوه كان بعض الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف عند انتجاره تقول نفسه وكأشيء من ذلك يعني من رئاسة عشرة من غير قصد ولا اختيار فإن صاحبه يخاف يخاف وقوة شديدة من آتباته يخشى أن يكون مكرا واستدراجا يعني لو كأن الناس رفعوه وأنهم ضعوا بمكانة رفيعا وأنهم احترموه أن إمام محمد كان يخف على نفسه لما اشتهر فبعد صيته يخشى أن هذا من ألامات رد العمل من ألامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يتأخر على الناس بل يقول أنا جاهلا ولو كان معكم ومعكم من الإلم ومع ذلك لا يقول هذا جاهل وهذا جاهل يعني يريد ان يرفع نفسه إنما يذم من خارف السنة وأهلها كل هؤلاء خالفوا السنة ولا يقول إنهم جهله يتكلم غضبا لله تعالى لا غضبا لنفسه ولا يقصد رفعة نفسه على أحد هذا هو العلم النافع أما من علمه غير نافع فشغله التكبر التكبر بعلمه على الناس يظهر فضل علمه عليهم ينسب غيره إلى الجهل يتنقصهم حتى يترفع بذلك وهذا لا شك أنه من أكبر ارتصالي وأرجائها الذي يذنغ غيره من العلماء حتى يعتقد أنه أرفع ان أعوذ بالله ربما ينسب غيره إلى الجاهل والغفل والسهو أتذهب إلى فلان ولو كان يعرف أنه عالم فإنه مغفل وإنه كثير الأخطاء وإنه كثير الجهلات يريد أن يحترق غيره حتى يترفع يوجب له ذلك محبة نفسه ومحبة الظهور ومحبة أن الناس يحسن نظرنا به ويسيئ نظرنا بغيره ويسيئ نظرنا أب من سلف قبله اهل العلم النافع على ضد هذا يسيئ نظرنا بأنفسهم يحكرون أنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف قبلهم أمن الصحابه وعلماء الامه يكرون بقلوبهم وانفسهم بفضل السلف على الخلف بأنهم عاجزون نحن قاصرون نحن عاجزون على ان نصل الى مراتب سلف الامه فإن الله قد فضلهم علمهم به البركه وصلوا الى علم يجب ان نصل اليه او نقاربه سئل ابو حنيفه عن اركمته الاسود من تلاميذ ابن مسعود ايهما افضل ابو حنيفه متواضع يقول ما نحن باهل ان نذكرها حتى اذا نفضل بينها يعني نحن قاصرون عن ان نذكرهم عادي أنهم علماء عاقب العلم عن ابن مسعود فكيف نفضل هذا على هذا ابن البارك إذا ذكر أخلاقا سلف ينشد قوله لا تعرض أن لذكرنا في ذكرهم ليس صحيح إذا مشاك المقعدين يعني لسنا بقريم منهم حتى نذكرهم أو حتى نذكيهم نحن كالمقعد كالمقعد يعني لذي يسمى معوك ليس صحيح كالمقعد وأنشد هذا من جائب رجب أيضا في لطائف المعارف وأنشد أيضا قوله بفضل السلام نزلوا بما اتكت في قبائل هاشم ونزلت بالبعداء أبعد منزلي فريد بذلك أنه متواضع لا تفهم لا تفضلنا على غيرنا يقول من علمه غير نافع اذا راى لنفسه فضلا على من تقدمه المقال اذا راى لنفسه فضلا في المقال وتشكك الكلام يقول انا افصح منهم انا اكسر اعرف كذا وكذا واخذ يشكك الكلام يظن لنفسه فضلا عليهم في العلم والدرجة يقول انا أفور حتى عند الله فيخص نفسه عمن سبق فيهتكر من تقدمه يهتكر غيره سواء الذين في أصله أو الذين تقدموه ويزدري عليهم كلة العلم العلماء يقولون إذا وجدنا منافسة بين المتعاصرين فإننا لا نقول كلام هذا ولا كلام هذا فهذا يطعن في آدم وهذا يطعن في آدم أبل أن يقولوا كل منهم لا أفضل منهم ومعه من الحق هل هذا الذي يحتقر تقدمه يزدري على غيره يقول كليل القلب كليل المضاءة نقول أنت مسكين أما تعلم أن كلتا تكلم السلام ليس من العيد ولكنه من الورع ونخشية الله لو أرادوا كلام لأطالوا ولا توسعوا ولا ملعوا الصمهات لا يجدون عن ذلك ولكن علمهم قليل وفيه البركة قال ابن عباس رضي الله عنه لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن الله عبادنا افضل منكم أسكتتهم غشية الله من غير عي ولا بتم ليسوا أي أعياء بالكلام ولا بكم إنهم لهم العلماء إنهم لهم الفصحى والطلق والنبلة العلماء بأيام الله غير أنهم لا تأكروا الله طاشت لذلك عقولهم انكسرت قلوبهم انقطعت ألسنتهم حتى إذا استقاموا من ذلك تسارعوا احتفاقوا تسارعوا إلى الله تعالى بالعمال الذاتية يعدون أنفسهم من المفنطين وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين كلاما همين كلاما عظيما عن ابن عباس رضي الله عنه يعيب على الذين يزدرون من قبله من العلماء فهو يقول اسكتتهم خشيه الله مع انهم يقدرون على الكلام هم علماء فصحى اعطلك يعني السنه انطلقه نبل يعني رفيعون عالمون بايام الله فعالمون بعده وعيده لكن اذا تذكروا عهد الله اذا تذكروا عظمته طاشت عقولهم انكسرت قلوبهم تواضعا لله تقطعت ألسنتهم يعني سكتوا حتى لا يتكلموا بشيء يفضل الله تعالى اذا استفاقوا سارعوا الى الامال الصالحه الزاكيه يعدون انفسهم من المحرصين يهتكرون أعمالهم مع أنهم أكياس أكيسون أقوية قوتهم على الظالمين وعلى الخاطئين أبرار أبرأ إلا أنهم لا يستجسر لله الكثير لو عملوا أعمال صالحا عنده قليلا لا يرضون الله بالقليل لا يدلون عليه بالاعمال لا يقولون يا ربنا عملنا لك كذا وعملنا لك هذا حيث مالكيتهم مهتمون او مشفقون وجلون خائفون هكذا جاء هذا الاثر كذلك ما عن نبي ام عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والايه ثاني من الايمان والبذاء والبيان ثاني من النفاق الحياء خير كله يعني الحياء من الله والعي يعني اقله الكلام مع القدره عليه شعبتان من الايمان البلاء الذي هو الاذى نحوه وسلاطه اللسان والبيان يعني التكلف البصاحه شعبتان من النفاق كذلك نرى ابن عن نبيه رينه البيان من الله والعي من الشيطان يعني الله تعالى والذي علم الإنسان البيان والعي الذي هو تارف الكلام بالحق ليس البيان بكثرة الكلام الهدرمة ولكن البيان الفصل في الحق يعني البيان الحق بيان ليس العي قله الكلام ولكن من سبيال الحق هذا الذي كان له العيد في رسول محمد بن كعب القرضي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ينقص بهن الأرض في الدنيا يدرك بهن الاخره يدرك بالآخرة الاخره ما هو اعظم الرحم والحياء وعي اللسان أتنقصه بالدنيا ونقصه بالدنيا يدركه بالآخرة يعني صلة الرحم أو الرحمه بالناس الحياء من الله عي لسان يعني أكلت الكلام فيما ما لفائدة فيه كذلك يقول عون من عبد الله يقول أزله من الإيمان الحياء والعفاف والعي الحياء من الله يعني أن يستحيي العبد من الله الافاق التعفف بالحلال عن الحرام الاي اي اي اللسان لا اي القلب ولا اي العمل هؤلاء يزدنا في الاخره وينقصنا من الدنيا ما نقصنا من الدنيا يزيد في الاخره يقول ما يزدنا في الاخره اكبر من ما ينقصنا في الدنيا اكبر من الحظوظ الدنيويه يقول بعض السلف إن كان الرجل لا يجلس الى الكون. ويرون به عيا يقولون هذا لا يقدر على الكلام ليس به عيا ولكنه فكيف مسلم لا يحب أن يتكلم من لا فائده فيه احفظ في لسانك ايها الانسان فيبدغنك انه ثعبان من أرى من قل كل كلامه حفظ نفسه الإنسان يتأسف على الكلمة ولا يتأسف على السكوت إلا إذا سكت عن الباطل يقول بعض السلف يقول الناطق بالباطل شيطان الناطق والساكت عن الحق شيطان اخرس من عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من بروب الكلام قدر في الجدار وارتصال زيادة بالبيان على مقدار الحاجه لم يكن عيا ولا عجا ولا, ولا فهره ولا قصورا حيث أنهم كف... لا يقصرون الكلام يس... يسكتون عن كثرة الكلام وعن المجادرة وارخصا ليس هو جهل وليس هو قصور وإنما هو ورع وخشيه لله تعالى واشتغال عما لا ينفع بما ينفع أي جعلوا معاملتهم بينهم وبين ربهم هكذا سواء من ذلك كلامهم في اصول الدين الأقائد وفي فروعه عن الأهكام وفي تفسير القران والحديث وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ هكذا كلامهم يكون فصلا قليلا دون أن يسهبوا الكلام الذي إلى فاعدة فيه يقول علي رضي الله عنه خير الكلام ما كل وجل ولم يطل فيمل فهكذا كان كلامهم في العقاعد وكلامهم بالأحكام وبالتفسير التفسير للآيات تجدهم يفسرون الكلمه بكلمه نحوها وفي تفسير الاحاديث وكلامها بالزهد عن الزهد في الدنيا الرغبه في الاخره وكلامها بالرقايه التي ترقق القلوب وكلامها بالحكم وكلامها بالمواعظ ونحو ذلك من سلك سبيلهم فقد اهتدى ومن سلك غير سبيلهم ادخل في كثره السؤال والجدال والبحث والكيل والكال فكتقدم استشهاده رحمه الله أبي كوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم أفوك الأمهات وأدى البنات ومنعا وهات وكره لكم كيل وقال وكذرة السؤال وإضاعة المال يدخل في ذلك كثره السؤال عن الاشياء التي لا بها كما تقدم وكذلك البحر والجدال المماحه العكه وكذلك كثره قيل وقال قيل كذا وكال كذا اذا اعترف لهم بالفضل وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبا اعترف بالفضل من سبق اياس بن معاويه القاضي كان ذكيا يضرب بذكائه المثل فقال اذكى من اياس يقول رحمه الله ما من أهدا لا يعرف عيب نفسه الا وهو احمق كل واحد فيه عيب سألوا ما عيبك فقال كثرة في الكلام يعني أنه ألف صاحته إلى تكلم يكسر الكلام والدعم على ذلك ان هذا أنه يعتبر عيب فيدعى لنفسه الفضل ولغيره النفس والجهل نفق ضل ضلالا مبينا خسر خسرانا عظيمة أتعب من سبق من كم السلف ومن علماء السلف وتدعي الكمال لنفسك كما يفعل ذلك كثير من الممتدئة أمن المعتزلة أمن الأشعالية ونحو ذلك الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم هذا طعنا أهم من سبقهم وتزكية لأنفسهم يقول في الجملة أب في هذه الازمنه في زمن ابن رجب القرن السامر في هذه الازمنه الباسله إما أن يرضى الإنسان نفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بان يكون عند اهل الزمان عالما الإنسان يقول يا ربي اذكرني حتى اكون عالما عندك ولو كان الناس لا يعلمون اني عالم اما الذي يرضى يحب ان يكون عالما عند الناس ولو كان جاهلا عند الله يقول اما يرضى نفسه أن يكون عالما عند الله او لا يرضى إلا بان يكون عالما عند اهل الزمان فان رضي بالاول ان يكون عالما عند الله هل يكتفي بعلم الله فيه الله يعلم ما في قلبك من كان بينه وبين الله معرفه اتفه بمعرفه الله اياه يا ربي انت تعلم ما في قلبي انت تعلم نيتي وعملي لا احد يعلم ما من اعلم منك يكفي ان يعلم الله من قلبه ما في قلبه ما لم يرضى إلا أن يكون مجتهرا عند الناس عالما عند الناس إدخل في الحديث الذي تقدم أعاده هنا من طلب العلم يباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مكعده من النعم هذا وعيد شديد يماري العلماء حتى يقول غلبت هذا وغلبت هذا وغلبت هذا يباهي العلماء يفاخرهم ويماري السفهاه حتى يحتقرهم ويصرف وجه الناس إليه هذا متوعد بهذا الوعيد الشديد الحديث أي له طرق كثيرة بعضها بإضافة وبعضها حسن مجموعها يدل على أن له أصل قالوا هايب بن الورد رب عالم يقول له الناس آدم ولكنه معدود عند الله من الجهل الجاهل عند الله وهو الذي يدعي ما ليس فيه ويسمى الجاهل المرتب يقول بعض العلماء أو بعض الشعراء ومن أجاب الأشياء أنك لا تدري وأنك لا تدري بأنك لا تدري هذا هو الجاهل المرتب ويقول أيضا بعضهم لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلا وجهل جاهل داء معضل هذا هو الجاهل المرتب رب عالم يقول الناس وهذا عالم وهو معدود عند الله من الجاهل رواه مسلم في صحيح الحديث الثلاثه الذين هم اول من استشعروا بهم النار حديث ابي فريضة أحدهم كارئ قرأ القرآن فيقول الله ماذا عملت فيقول قرات هيك القرآن وتعلمت هيك العلم فيقول الله كذبت تقول الملائكه كذبت ولكن كارئة لي قال طارئ وتعلمت لي وقال عالم فقط قيل يعني ما تعلمت على كارئة القرآن لأجل الله إنما لأجل أن يبدهك الناس فقالوا يسحب بهم على وجوههم إلى النار والثاني المتصدق الذي يقول ما تركت جاة تحبا يتصدق ونفق فيها إلا أن رقت فيها فيقول الله ما أردت أن يقال فلان جوات والثالث الذي قاتل الذي قال إنه شجاع هل لم تكن أف... نفسه بذلك ما كانت بأن يعلم الله أبيه العلم ما كان حتى تصل يصل إلى درجة الحكم بين الناس أنه يحكمون به حيث كان أهل الزمان لا يعظمون إلا من يكون كذلك من له شهرة وله رتبة وله مكانة. أما من لم يشهر نفسه بل كان زاهد في الشهرة فإنهم إلا يتفتون إليه فالذي يضع بتعظيم الناس إلا قولوا أتستدلون الذي هو أدنى أبي الذي هو خير الذي هو خيره عند الله كونكم لما عند الله عالمين بأوامره ونواهيه أفضل من كونكم علماء عند الناس أفضل منكم يحترمونكم. من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. كيف يكون ظالما؟ ظلمه لنفسه حيث أنه تعلم لاجل الناس. ولهذا يقول بعض السلف كما طلب أن يقضي. قال يقل... يقل... تولي أنت ما امتنع لماذا يقول تعلمت العلم لؤشر مع الأنبياء لا لؤشر مع الملوك إذا توليت القضاء كنت قريبا من الملوك العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاء قريبون من الملوك يحشرون مع الملوك يقولوا ولا بد للمؤمن من صبر صبر قليل حتى يصل الى درجه طويله يصل الى درجه رفيعه عند الله الصبر هو تحمل المشقه في طلب العلم ولو احتكره الناس ولو اساؤوا به الظن اذا جزع ولم يصبر فعلا نصيبه قال ابن المبارك رحمه الله من صبر فما اكل من يصبر ومن جزع فما اكل من يتمتع اي صبر على العلم وصبر على المواصلة كان الامام الشافعي رحمه الله ينشد هذه الابيات يا نفس هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي يا نفس جودي عن الدنيا مبادرة وخلي أنا فإن الآيس قدامي هكذا حساب رحمه الله كان أفصيحا بالشعر وكان أيضا تفصيحا بالعلم ومع ذلك كان صابرا على شرف العيش على قله ذات اليد فهو يصبر نفسه ويعزيها ويقول هذه الأيام تمضي كانها احلام العلم يعيبها بعضهم يقول أرى أشكيها الناس لا يسمونها على أنهم فيها أرات وجوعوا أرىها وإن كانت تهبوا فإنها سحابة صيف عن قليل إن تتشعوا فأني هذه الرتب وهذه المناصب وهذه الأماكن وهذه الرفعة في الدنيا تزول وينقضي أكدرها ولا يبقى إلا ما عند الله تعالى يا نفس جوزي عن الدنيا اقنعي الكليف وخلي عنها فإن العيش قدام أجعل الله اخر هذا الفصل فنسأل الله علم نافعا نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب الله يخشى، ومن لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع جاء في نعوذ بالله من هذه الاربع هذه قد تقدم اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الاربع الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين بدا في بطنك خاتمه يقول أن يتدبر الأبد ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوه القلوب أباد إتيانهم الكتاب آتاهم الكتاب وشاهدوا الآيات الآيات الأجيبة شاهدوا آيات موسى التي هي الأساء التي تنقلب حية واليد التي تخرج بعضا وفلك البحر كذلك تضليل الغمام وإنزال المن والسلوى عليهم وتفجر الحجار عيونا عشره عشر عينا شاهدوا هذه الآيات كذلك إحياء القتيل اما انهم قتلوا نفسهم اذ قتلتم نفسا فدارتهم يا الله ومفسده فقل نضربوه ببعضها فضربوه ببعض الحي ببعض ومع ذلك نهانا الله عن ان نكون مثلهم في هذه الآية في سوره الحديد الم يان للذين امنوا اما ان الذين امنوا ان تخشع قلوبهم اي لذكر الله وما نزل من الحق لماذا لا تخشع قلوبكم ولا يكونوا كالذين أرثوا الكتاب من قبل الذين هم هذه إسارتهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يعني اشتدت وكثير منهم راسقون يقول ابن مسعود أنها عاتبنا الله بها بعد زمن كليم فإذا هاجروا كان في شيء من أعمالهم شيء من القسوة فعاتبهم الله أما آمن لكم أن تستهيوا أما آمن لكم أن تلين قلوبكم لا تشبهوا بأهل الكتاب أهل بأنقست قلوبهم كما ذكر الله أهبتوا لنهتا لهم قصد قلوبكم فهي كالهجارة أو أشد قصوة وإن من الهجارة يعني في بعض الأماكن في العرض الجبال يشطق تشطق الهار تاجر بين الهجارة وإن منها أعلم عياه بطمخشة الله من الهجارة من وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء وان منها لما يهبط هذا اكل اكل اشد من هذه القلوب قال الله تعالى لو هذا القران على جبل لرايته خاشئا متصدعا خشيه الله يقول بين الله تعالى في موضع اخر سبب قسوة قلوب اهل الكتاب في هذه الآية في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم لما نقضوا المواسيط وجعلنا قلوبهم قاسية هكذا وصلهم أخبر بأن نقصة قلوبهم عقوبة عقوبة لهم على نقضهم الميثاق وعلى مخالفتهم لأوامر الله وعلى ارتكابهم لنهية بعدما أخذ عليهم المواسيق أخذ عليهم مهدى الله ومواسيقه ألا تفعلوا ذلك ومع ذلك يفعلون ما حرم الله ينقضون الميثاق يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوه الظلم مما يكتروبه فلا تكون مهلهم ذكر أن قسرة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين تهريف الكلم عن مواضعه يعني صاره إلى معاني بعيدة كذلك نسوا حظا نسوا حظا ما ذكروا به يعني ذكروا ووعظوا ومع ذلك متعهوا يتركوا واهملوا نصيبا مما ذكرهم الله بهم يفوتوا بهم على أسئلة رسلهم الحكم والمرضة الحسنة نسوا ذلك كله يتركوا العمل به واهملوه أما تكونون مثلهم أما أن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وانزل عليكم من الحق فلا تكون مثلهم هذا للأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا تهرف الكلم ونسيان الحب أشابه أهل الكتاب أولاً أتهرف الكلم من تفقها لغير العمل قسع قلبه فلم يشتغل بالعمل أبال يحذف الكلام ويصرف الفاظ الكتاب والسنه على مراده ويتلطف في ذلك بانواع الحيل كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحل محارم الله بأدنى الحيل يعني الاحتيالات التي تقلب الحق باطلا وتقلب الحلال حراما والحرام حلالا هؤلاء ابن الكيم أبياتها لبعضهم ابي انا وابن الحيل ابي ه كون ذلك الشاعر واحترق للوقت الحرام ولا تقل هذا زنا وانكح رقي بالي. واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واحتل على الأندالي المدام الخمر واحتل على أكل الربا وهجر شناعة الأرضها واحتل على الإبدالي واحتل على حل العقود وفسخها فسخها من أصلها وذاك ذو إشكالي إلا على المحتال فهو طبيبها يا محنه الاديان بالمحتالين هكذا فيقولها هنا انهم يحرفون الكلمه عن مواضعه ويصرفون الكتاب والسنه عن مواضعها ويتلطفون في ذلك بانواع الحيل الحيل اللطيفه الخفيه حيث يحملونها على المجازات يقولون اليد يد الله مجاز عن كذا ووجه الله مجاز عن كذا النزول مجاز عن كذا مجازات بعيدة ثانيا يطأنون في ألفاظ السنة الأحادي الصحيحة إذا لم يمكنهم الطعن في ألفاظ القرآن طعنوا في ألف حديث سنة، وذم من تمسك بالسنة عن بالنصوص ومن أجرها على ما يفهم منها يسمونه أجهلاً أو حشوياً، ولا يزالون كذلك. مفتي إيمان يقال له أحمد الخليلي كتب كتاب أرائك رسائل. يرد بها على مشايخنا وعلى هذه المملكة ويقول انهم حشوية إذا أثبت الرؤية فمعناه أنهم حشوية إذا أثبت ذات وعائل الله التي كذا إذا أثبت الصفات يوجد في كلام المتكلمين الذين يتكلمون في أصول الديانة يعني في العقائد المعتزلة ومن كان على منهجهم وكذلك فكهاء الرأي يعني الذين يغلب على هتواهم الرأي كذلك الصوفية من الفلاسفه ومن المتكلمين يوجد أنهم يصرفون الكلمة عن ما هو عليه إما إلى المجازات وإما إلى التعطيل ونحو ذلك الثاني ونسو حظا من مالك كروبه نسوا العلم النافع لم تتعظ قلوبهم عبال يذمون من تكلم بما يبكيه ويرق به قلبه اذا وعظ الواعظ كلام بكلام يركرك القلوب يسمونهم قصاصة هذا من القصاص الكذابين صحيح ان هناك قصاص ولكن اولئك القصاص يذمون لأنهم جهله يأتون بكلام او باحاديث مكذوبه هناك اهل الراي في كتبهم اهل الراي الذين يفتون بالراي عن بعض شيوخهم ان ثمرات العلم تدل على شرفها هكذا يقولون ثمره العلم الصحيح تدل على شرف العلم من اشتغل بالتفسير هكذا يقولون رايته ان يقص على الناس ويذكرهم هذا في نظرهم ان من اشتغل بالتفسير اشتغل بالقصص يعني ابلعه من اشتغل برايهم وعلمهم فانه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس هكذا يعتقدون اشتغلوا برأينا حتى تحصلوا على البتئة والقضاء حتى تهكموا حتى تدرسوا أبخل فيما إذا اشتغلتم القرآن فإنكم لا تصل هنا إلا قصص يقول له نصيب من الذين قال الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره من غافلون فيهتمون بالاخره الذي حملهم على هذا محبتهم للدنيا وعلوها والرفعه بين الناس واذا زهدوا في الدنيا ان يقولوا ازهدوا في الدنيا رب في الاخره انصحوا لانفسكم انصحوا لعباد الله تمسكوا بما انزل الله على رسوله من الكتاب انزم الناس بذلك حتى يكون الناس لا يخرجون عن التقوى اذا كنتم كذلك يكفيكم ما في نصوص الكتاب والسنه تمسكوا بذلك من خرج عن الكتاب والسنه كان قليلا حظه كريم الله تعالى يقير من يفهم معاني النصوص بما يرد به الخارجين عنها الى الرجوع عنه يقير علماء يكونون دعاه الى الله يعلمون معاني النصوص ويردون الخرج هدموا الى الوحيين يستغنون بهما اه بالكتاب والسنه عن الفروع التي يولدها الباطنيه وعن الحيل المحرمه التي تفتح ابواب الحيل بسبب تلك الحيل فتحت ابواب الربا وفتحت ابواب الخمور وغيرت اسماؤها وفتحت المحرمات واستحلت محرمات محارم الله ا باذنى الحيل كما هدى الله. كما فعل اهل الكتاب هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه من الدعاء المافور اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء ومليكه نشهد أن لا اله الا انت نعوذ بك من شهد الشيطان وشركه وان نختلف سوءا على انفسنا او نجره الى مسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فهلك الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يا رب العالمين والله أعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أرسل الله إليك فضيلة الشيخ وجعلك مباركا أينما كنت هذا سائل يقول هناك من يستهزئ بالسنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن فيقول المؤمن كيس كيس, كيس قطن فما حكم هذا؟ كان تعامدا فإنه يسمى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان كذلك فإنه كافر كما هو معلوم فلابد أن يسجر كلامه ويرفع بأمره حتى يقام عليه الحد ورف القتل سل الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل من دولة مصر يقول بارك الله بكم شيخنا ما حكم تحفيظ الرجال للبنات الصغار <سؤال> وكذا البالغات <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> وما الضابط في ذلك يقول تحفيظ الرجال للبنات البالغات من غير المحارم ما حكم ذلك يعني الرجال يا شيخ يحفظون النساء البالغات في القران الى ايشون نرى ان ذلك كفتنا النساء البالغات لا يخلو بهن الرجل ان كانوا لابد بد فيكون بينه وبينهن حجاب يعلمهن يسمعن ولا يخلو بيننا ولا يشاهدن ولكن اختلط الهامل من نابل الله فضيلة الشيخ هذا سائل يقول دخلت إحدى الأخوات وسألت عن حكم استخدام الرمش الاصطناعي الرمش الصناعي ما حكمه إذا كان من غرض الزينة أن أنه على لأنه تغيير لخلق الله كذلك أيضا يعني الرنش الصناعي ومثله أيضا يعني العيون التي يغيرونها يقولوا أن, إن هذا كله لا يجوز لكن اذا كان في هذه التي تجعل على الحدقه ما يقوي البصر بمنزعة النظاره لا باس الا انه لا يجوز اذا كان ذلك من المغير يعني الذي يغير, يغير لون العين أسأل الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم قول القائل لعمري يقول ما حكم قول القائل لعمري الله يستعمل ذلك باب العلماء يستعمل ذلك حتى شيخ الإسلام ولكن الأولاء يقول لعمر الله لأنها قد تكون قسمة لكن يقول لأ لهم أكل يعني تأكيد الكلام يسأل الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أنا موظف حكومي وعملي فترة صباحية وهناك وقت فراغ كثير ولا يخفاكم أن الموظف الحكومي يمنع من العمل في عمل آخر فما رأيكم في عملي كمؤد أو عملي على سيارتي لا <سؤال> أسأل شرعا ولكن إذا خشيت أنك تعاقب وأنك تهرم وبسببها ومخالفتك لمكتولي عليك، ابتعد عن ذلك لا شك عملك مؤذنا أو إماما أو خطيبا أو نحو ذلك أو معلما في هلقات أن ذلك لا ينادي عملك الوظيفي لكن يشتركون هذه كأنهم يريدون بذلك تمشيا على النظر أحسن.